الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ محمد الصفا عبد القادر يقدم لكم هذه المادة لن نرفعها لكن مشكلة بتاع التأولويات أصلا في ناة مطاف هذا واحد قال لي أبلي ورقا بحارف فينا قال مطبوعة الطريقة القادرية العرقية الشيخ خالد فرأوا من شيخ رقمت والله يصعي الشيخ خالد الشيخ أحمد الطيب القادري العرقي الحبل المتين في الرد الوهبي على الوهابيه الوهابيه اعداء الدين ده بيرد علينا احنا في ورقه زي دي بس ده ما عاطل ده مش عاطل ورقه زي دي, دي ترد عليه احنا وبعدين يقولوا وهابيه هتحدي اي عاطل يوري لي الوهابي وين وساكنين وين وعددهم كم اي يحاطل هاي بس قول لي الوهابيه دول وين ها ومنهم وعددهم كم ما افتكر لان لو فتشت في العالم ما بتلقى حاجه اسمها وهابي في تاريخ الفرق <تصفيق> سواء كان الفرق المنحرفه او الجماعات التي تصلح في ذات المنهج الواحد لو فتشت العالم والله ساي لو فتشت العالم باكمله ما حتلقى واحد وهابي كله كله لانه وهابي دي فرنسه اذا مغالطني ها عم يشاء عم امسك امين اليهود على البر القديم امتي اليهود ولازم انت وهابي ولا يهودي يهود ماشي لف على الناس أبو الصليب الناس جورج وغارنطون هنا أسمعهم أنت وهابية قلت إيسا مسيح يا رباء ربية بعد ذلك تعال لف لجماعتك مع سبتلتل لفهم واحد واحد والله إسرائي <إصحيح> لف الجماعة بتاع العركيين والقادرية أنت وهابية قلت لك لا لا صوفية أعوذ بالله من المهابية صوفية نحن قادرية لف على البرانية فيكم وهاب ولا كده نعوذ بالله من هؤلاء الكفر ما في ولا نصر وحابي فيه ولا نصر كده تعالي. والتلك دي مرهانية برقمك ياهر في النهاية تعال لنا سأل إخواني المصدفين هدف معهم انتوا وحابي ولك لا لا شمورية شمورية طبعا شمورية علمنا البنة فيقها السنة يعني ما هو وحابيه ومشي كده هطلع برق في النهاية تعال لنا لجيدكم جبطكم إنت وهابية؟ لا لا لا صار سنة محمدية وصائبوا إلى الوهابية فاتجوا إلا من تلقاهم جيبهم لي ما في وهابية إنت مستعبي ما في وهابية في العالم دي كلمة قولها الجماعة إذا ما القيل إذا, اذا تقول لي إنت وهابية كن وهابية وخليناها <تصفيق> عند الثاني حاجة تلقى وهابية جيبه لها تعداد جيب لي الزل قول لي إذا وهابية وخليه صلاحة تقرأ <تصفيق> تجيبه انا ما اقني ليه شهرين ثلاثه اذا بضلوا امكي السعوديه طبعا ولد جمع كانوا هناك قابل الملك عبد الله واللي قبطه طبعا انت وهذه ولد لها السعود لا انا ما وهابيه والملك سعودي لانه مشيته ما هو مكلف سمينا السعوديه اصلا يعني سموا الوهابيه مش كانوا سموا الوهابيه هذيك كانت زي الجزيره العربيه قبل حركه محمد بن عبد الوهاب كانت زي مشروع اسمه الجزيرة العربيه دي ما كان اسمه السعودية لما نشر فيها دعوة التوحيد لو كانوا دارين بقوة وهابية معين الزول هو أن نشر منهج على السنة والجماعة محمد ابن عبدالوهاب في إمته نشر منهج على السنة والجماعة وقال ما في حاجة اسمه حزبية وما في حاجة يسمى وهابية ما في مالكية ما في حنبلية في كتابه سنة دا عشان كده سأتسبوها السعودية اللي هي نسبة لأبناء شنون ابنا سعود ما هو وهابي ما, ما في بقى ما في فدول بيلعبوا سابيه بيحاولوا يلبسونه معهم في في في سردج واحد عشان اقول لك طبعا انت وهابيه ونحنا غادريه لا, لا احنا ما وهابيه انت اللي قال لك ابقى سادريه لا انا ما وهابي ما في كلام ليه نحن صار سنه محمديه انت فاهم كلامي صيف انا اصولنا فاهم قدى مسكين ساي وغيره من البحاربونا من جماعه الاخوان المسلمين والصوفيه يقول لك دي وهابيه وطلع له ورقه يمكن قال قال قال قال من قال في في الرد علينا قال حكموا على جميع طوائف المجتمع المسلم بالكفر فهم يعتقدون انهم هم الطائفه الناجيه وكل من خالفهم فهو كافر مشرك لا نجاة له انت سمعت منه الكلام ده يا راجل احنا بقى يعني ما قلنا احنا قلنا لك هل هل يا اخي انا دخلني في المحله انا قبل كده كلمتك كم مره قلنا لك القضيه بتاعتنا في خلافنا مع الجماعات مش معنا نحن انصار سننا وذاك قادر ونصوفي الخلاف خلاف بتعمنه انت فاهم وشي له من ريح يعني انت تلتزم بمنهج انا اكرمنا انا بكرر طوالي تلتزم بمنهج الكتاب والسنه حتى ما تقول انا انصار سننا ومين قال الكلام ده اتحدى الكلام ده ما هتسمع من بره بقول لك كم مره قلت لك ما ضروري تقول انا انصار سننا لانه احنا ما عندنا حزب ذاته ما عندنا حلو ما عندنا حزب عشان ندوق له وما بطلع لك مفاجاه وما ما قاعد اقول لك تحليني وكده ووسع كده ما عندنا معاك التزام الا نتبع في الانفتر في لا ثاني ما عندنا حاجه ح.. عندك حاجه معايا ثاني لا انت انا بنتي الجامعه ده قاعد ت.. تسمع اكتر من الله قال والرسول قال حصل قلت لكم عندنا اجتماع قبل كده <تصفيق> لا حصل وديتكم قلت لكم عندنا اجتماع كده هنا ده شغل افتح اقوام مسلمين ما عندك اجتماع ثاني والكلام اللي بنقوله م.. مني.. بينجو ادى بيجولك من المكتبه الى المنبر فوانا انت عارف كلامي من المكتبه يعني من الكتاب والسنه ما ابغى ابحث الموضوع الى المنبر الصوالي يعني ما بنتجاور له واحد اقول له اقول له شو ما عندي راي اقول له اجمع ابو التاليه يقول له وشوله ما عندي كلام زي ده من الكتاب والسنه الى المنبر الصوالي فهمت وانت تاخذ الكلام مني من هنا وتوصله طلابه بدليله ما في حاجه ثاني في حاجه ثاني فقعدين نقول لك انت التزم بالكتاب والسنه واذا عجبك المصروفه دي ها كان المصروفه دي عجبك ها امسك فيها انا بس بتلاقي نوقعت تقول لي تلحقنا وتفزع لنا ديني لو كنت انساسون اذا تبديك شنوت والله اسرع انت عيبك تقول لنا صوفي قول لنا اخ مسلم قول كده لكن قول الشيخ ده ما ينفع بيضر دعاء غير الله شرك الاعتقاد في في القبور شرك اعتقاد اننا زيدنا او عذرنا انضب الشرك يلتزم بالمنهج وما ضروري تقول انصار السنه وينعقبك الاشعار بتاع قول اخو مسلم بس انت خليك معانا في في المنهج ما عندنا مشكله يعني مشكله ده ما مشكله ما مشكلة, ما مشكله بتاع الاشعارات انت فاهم المشكله مشكله بتاع الاشعارات ما مشكله بتاع الاشعارات المشكله مشكله بتاع المنهج اذا التزمت بالكتاب والسنه خلاص انت ناجح نحن ما قلنا بس احنا فرنسا ده ما كذاب ساكت هم بيفهموا كده هو بكلامنا بيفهمين احنا قلنا نحن الفرقه الناجيه نحن بنقول المنهج الذي ندعوك اليه هو ما نأكلونه منهج, منهج الفرقه الناجيه يعني ما حقنا الكلام ده انا بقرف من بر ليس حكرا على على امصار السنه وليس حكرا على زياده وعمر التزمت بالكتاب والسنه خلاص يا كان انت من الفرقه الناجيه بغير تقول ار صار سنه ما لازم تقول فهمتها بغير تندم اليوم كجماعه وين كان النظام ام لي للعمل الجماعي ده المطلوب شرعا يا لله مع الجماعه وين النشاط مع الوالد وهم يسديني ابعد لكن على المنهج بس ما عندنا حاجه فده كاذب ساكت والصوفيه بيفترو علينا وده اصلا يعني افتراء واضح قال قال وهم يخالفون النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث ليس المؤمن بطعان ولا لعان ولا فاحش فاحق ولا بذي يا زول نحن لقيت معصمه نحن بنضعم نحن بنقول عديل كده ونحن <تصفيق> بنكشفك عديل كده شفته بعدين زول عديل ما جاي نضعه يعني ما بده فيه شر اذا مشيت عديل لن نضحنك ولا بنتكلم فيك بيسو لكن لو ما تخالف مش بنضعنك بنكشفك للراي العام بنقول فلان كده وفلان كده وده انا هلفت فيه رساله في الرد على بعض الناس حتى كانوا من انصار السنه انا رديت عليهم من بعض الناس اللي بيتجنعوا وقبلوا ان جمال بيلهو او قل علمه انا رديت عليهم في رساله وانه غير ما تجيب الاسماء وخده والموضوع ده غرفته وسكت هؤلاء ما اعرف تقول اي واحد ثاني بعد الرساله دي قفل خشمه فاخفتك في الطلاب عندك ده دليل يجوا لك اذا ده ما عندنا كلام يعني كلام مو هذا اما الفحش ان الفحش ده عنده صوفيه ما عندنا احنا احنا بدنا نقول كلام ونفاحش بس وفي قاعده بتقول ناقل الفحش ليس جرم بفاحش انت عجبتك القاعده دي دليله سؤال السائل الذي مضى من قبل في الكلام عن قوم لو مشان اتكلم عنهم ها وقالوا ما لما في بناتهم والنكل تعلب بالويهم وبعدين الله اتكلم عنهم انا بسال قال ما نعمل اعمال قوم شنو لا ده بننقل كل كلام نحن والكلام اللي بنقوله ده بتاع صوفيه الفحش كده حقه وهم احنا بنقول ده غلط يعني انا مش جبت طبقات الضيف الله في المحل ده مش جبت لك هذا الكتاب ده بتاعنا بالنسبه للصوفيه ده قال بخصوص الاولياء والصالحين انا بخشب وانا ما كنت كلام زي ده انا كنت ده غلط فاحش حقه هم حق الصوفيه الكتاب ده كتاب الاولياء كتاب طبقات الضيف الله بيتكلم عن ولي اسمه علي اللبدي اجيب لك الكتاب ولا تشتري وراك اشتري وراك مش عارفه الحال وبتموت طوال فردي قال اللبدي قال ولي من سنار يعني من سن النار ساكن سن النار من الأولياء فتعني سؤاله إن الكتاب الأولياء في السودانين قال وإنما سمي بعلي اللبدي أول شيء داري أورينا يعني سموه علي اللبدي ليه دا الولي قال وذلك لأن شعرانته قد غطى للي فتبهمت كلامين عظيم كنات ما أفهم قال لك شعرة مدلدلة <تصفيق> مغطية قرحية دا عشان كده قال سموه علي أدي كرامة من كرامته فيها دولتي في ولي شعره بتتددل جايين انت مستغربه انت دي مش جلد ادب اجيب لك الكتاب دخلتهم ان احنا بننكر جلد الادب دي يعني ما قلنا احنا هدف فاب شي كتبهم مش وش... انا جبت لك معاده فوق دي خدمات ضفيه بقول لك احنا بنحارب فيه يقول لك الايسو السفاح حش فاحش انت انت انت فاحش ليه كان ما فاحش وقتك تتكلم ليه وبتقول كلام فيولي بقولك تطلع لي وري وشك زينه في طبقات الشعراوي ب... واحد اجل اغاث الشهراني ده بتاع التوسلبي والبرهي في مصر... من علماء اهل الله سيدي الشعراني الناشر لعلم الله قالوا من اولياء مصر سيدي ابراهيم العريان هذا ولي ومفقه والله طيب ولي ابراهيم العريان اتجاله مامون مصر البرهي جاي مع مامون بالعريان ده هذا محمود العريان يا عم مهدي قالوا من كراماته انه كان يخطب عريانا كل مثل ايمن بدرخان يا انس ودي كرامه وازاي هو بيقول جاءوا ان لا اله لكم الا ابليس ده كلامه في الخطبه كمان العريان قال هنا اشهد انه لا اله لا, لا اله لكم الا ابليس وذلك صلى عليه لا طبعا عريان فقه بيقول كلام بالشكل ونظمنا شفنا ان زول بيقدر يقرب علينا بقى العرق ولا العفن ولا اي واحد اللي يكتب كلام زي ده لكن لو جبتك انت هنا العرك ولا الجهل ولا ايه؟ واجيبك هنا برضك الوطن اجيب الكتب بتاعتك انت اللي شفت بتاع دو انا ساكت فشوف يا اخي اي زول واخدلك المعلومه دي اي زول صوفي بروفيسور اخو مسلم شيخ طريقه قال داري من معانا مناظره عشان نوصل الناس الحقيقه تليفونين عندكم اكتبوا جيبوا اللي يتصل عليكم لا ده قال عاوز مناظره عشان نجيب الناس سته طبعا المناظره يا دين انا هجيبهم ونجيب الكاميرا عشان نوريك الحاصل ما بيجوه بنبذونا في ورقة زيدة وده ما بحلك مننا والله إذا تكتب ورقة تألف كتاب تجي في الرادي في التلفزيون نحن بنكشفك للرأي العام على كل حال بنلتقي إذا مدى الله في الأسبوع القادم صلى الله على محمد وعلى صلى الله